خمسة استمع إلى نطق الحروف التالية ثم أعده جبل أجل حج حلق فحم كح خرج أخرج فخم علم فعل فعل غفر أغرق شغال